ya eyühen nas in kuntum fi البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من طفة ثم من علقة ثم من ضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثم نخرجكم طفلا ثم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء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 Yedعوا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد Yedعوا لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير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 وقصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يضيظ وكذلك أنزلناه آيات الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. İN ALLAH AĞLA KÜLL ŞEYİN ŞEHİD. ALEM TARAİN ALLAH YASJUD LƏHÜ MƏTİ SƏNAVATİ VƏ MƏN FİL AĞRİ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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما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 لؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن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 بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وقهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عمير ليشهدوا من فعلهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة ثُمَّ يَقْضُونَ تَفَسُّهُمْ وَيُوصُونَ زُهُورَهُمْ وَالْيَطَّمَثُونَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا مَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لكم فيها منافع إلى أجل سما ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من هي متي فإلهكم إله واحد، فله أسلموا.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 والبُدء نَجَّلْنَاهَا لَكُم مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَابًا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ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 ve bşr el muhsinin. inna Allah yedafğu an elzine amanu. inna Allah la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 ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمة صلاع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصر الله من ينصر إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتموا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أَإِنْ يَكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ أُمَمٌ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ معاد وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاضية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مبين فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مغفرة وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بوتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله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 اَوَمَا تُلْيَرْزُقُهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذٰلِكَ وَمَن عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَحِيمٌ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النهار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 هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهَا نَاسِكُوا فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُوا إِلَى رَبِّكَ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 ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر yakadun yesquun bilazen yetlun عليهم ayetina. Qul afun nabekum bşer bin zalikum Allahu alazen kafar. Ve bihsel Ya ذُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن ذُبَابًا الذُّبَابُ مِنْهُ Ma qadr Allah hakkı qadri, inna Allah laqawiyyi aziz. Allah yastifi min al-malaikatı rusalı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 واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم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 o mola kum, faniğme ve nügemen nacir, cedak